أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى فأرسلنا في الرعود في ال... na <tih> la و ان Kada alinkau ma Oh the وعليهم ما değ jakiś مأ قال أفرأيتم one وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا